استقيم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و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 كافر يا كنت ترابا الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده رب, رب الصراط المستقيم الصراط اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى Assalamu. salamu alaikum, Assalamu alaikum. <coughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم جميعا اليما ان تد بد خير لو تخفوا او, أو تعفوا عن سوء فان الله كالعفو قدير ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولوا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 وقفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجبا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا ف بِم نَ قضهِمّ فَقَوْم وَكُفرْرِهِم بِآاتِ اللَّهِ وَقَْنمونَ بِآاء بِويرِ حَُّ وَقَوْلِهم قُل بُنَا غُْلفُم ببلَلْطَضَعَ اللهَّهُ عَلَيهَا بِكُفْرِهِم فَل يمِنونَ إِلَّ قُلين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 Se mi aloah, Hamida hej, الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاب نليما لكن الراسقون في العلمين والصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله Amida. Papa.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 إ الصرااف المستقيم سراط الذيين أن أنت عليههم وير مغ في عليهم غير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 الله عزيزا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله في علمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده Oh, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مره يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن مسيح ع سَابنُ مَّ نَ رسول الله وَكَلمَتُغق إِ مم وَروحِ ف مِ بالِل وَسول وَلا تَق سَدثَ إتَ خَير لَك إِ مَ الله إِلَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ سُبْحَانَ ٱللَّهِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي المسيح أن يكون عابدا لله ولا البلائكة المطربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آلوا فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاب نليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي فَسَيُدْخِلُوهُمْ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنмَرَأٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وله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 الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بل في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 لا أهر الحرام ولا الآية ولا القبائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنوا لكم شلآن قومنا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم العقاب تَتَوَدَّمُ وَاللَّحْمُ الْقِزْلِي وَمَاؤُهُ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ إِنَّ طِيحَتُ وَمَا أَكَلَ السَّمْعُ إلا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذكيتم وما استقسموا بلا الزلام ذلكم فسقا اليوم يائسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا.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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخباد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله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 ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم على الضالين إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم ويسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرب ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَابُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ لَنْ يَبْسُطُونَ كف ايدي اهم من them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 شورا نقيبا وقال الله اني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وان امنتم برسلي وعزرتم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاص فنسوا حورا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم جاءكم رسولنا يبين يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون أ فيخجون مظول مات إذًا النور بإذن ويهدي Amen. Uh -huh. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا نراد إن, ان يهلك المسيح ابن مريم واممه ان نراد يهلك المسيح ابن مريم واممه ومن في الأرض جميعا ولله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 فلا أنتم بشر ممن خالق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أبي قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءنا إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا على آدَبٍ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَ خَاسِرِينَ قَالُوا يَا موسى الَّذِينَ إِن كُنتُم غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ مَا دَنَدَ قَلَّا أَبَدًا مَا كَفَ قَاتِلًا مَّا هُنَا قَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَرِقْ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا السلام عليكم. عليكم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين وَبَقُرْبَانٍ فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا الطيب يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو ابي اسمي فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتق فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخيه قال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 يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أضع أيديهم وأرجلهم من خلاف لو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا قدروا عليهم فعلمون Allah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه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 يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكيم